ناهُ السَّبِيم إَّ شكِر وَإِماا كَفُور إ أَتَدَن للِكافِرينَ سلاسِلَ سَلاسِلَ وَأَضْل لَ وَسَعم إ الأغْارَ يَشْربُونَ مِن كَأس كانََ مِزاجُهَا كافورا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُنْفِقُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا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 وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا, لا يرون فيها شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَأُذُنَيْنِ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ويطاف عليهم بآلية من فطة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فطة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زمجبيلا عينا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 يَا مُسْعَدُسٌ خُطُّ وَاسْتَبْرَقَ وَحَنُوا أَسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُم رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّ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 خَلَقْنَاكُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَكُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالًا لَّمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا شاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته واضل من اعد لهم عذابا اميما